وهل أتاك حديث موسى أتاك نارا حديث إذ رآ ف قال ل أ ه ل ه م كثورا اني انست نارا لعلي, لعلي اتيكم منها بقبس أ و أ ج د علا 「なんでこんなに大きな ي をかけたのか」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 ولقد م ن は、あなたは、あ م たは、あなたは、أ なたは、あなたは、あなた أ あなたは、ي なたは、あなたは、あなたは、ي なたは、あなたは、あなたは、あなた ي あなたは、あなたは、あなた ل ي なたは、あな ا は、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、ل な عليك ولتصنع على عيني ول على فرجعناك فرجعناك فتقول هل أدلكم يكفله إلى ل مني تمشي أختك mحبة من أمك ذ إ わかる ى ك っと言っ ر く ي ن ه ا ولا تحزن و ق て、私 ل ちの声を ف ن ج ي ن て、私たちの声を聞い ت く ن て、ف たちの声を聞いてくれ ي ن たちの声を聞いてくれて、私たちの声を聞いてくれて、私たちの声を聞いてくれ ع ت た ل の声を聞い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 اننا نخاف أ ن يفرط علينا أ و أ ن يطغى قال لا تخافا انني معكما أ س م ع و أ ر ى َأْتِيَاهُ تُعَذِّبَهُمْ بَنِي فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا مَعَنَا إِسْرَائِيلَ مَعَنَا فَأَرْسِلْ فَأَرْسِلْ مع وَلَا رَبِّكَ إِسْرَائِيلَ 私の思い出を表すことはできません。 「なぜならば」<音楽>「そして」「そして」「そして」「そして」「そして」 أعطى كل شيء خ ل ق ه ه ثم د ا ل فما بال القرون ا ل أ و ل ى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم ا ل أ ر ض مهدا وسلك لكم فيها سبلا و أ ن س ى 「وانزل من السماء ماء الس فاخرجنا به ا ز و ا ج من نبات ش ت كلوا و ر و ا ن ع ا م ك م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 قال أجئتنا لتخرجنا من أ ر ض ن ا بسحرك يا موسى ف ل ن أ, ا ن ن ن ن ت ا ي ن ك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أ ن ت مكانا سوى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 فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما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 و なたのことを言うことを言うことを言うこと ل 言うことを言うことを言うことを言うことを言うこ ل を ي うことを言うことを言う م とを言うこと م 言うことを言う ي とを言うことを言うことを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 فلاقطعن أ ي د ي ك م و أ ر ج ل ك م من خلاف ولاصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أ ي ن ا ولتعلمن اينا اشد عذابا و أ ب ق ى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فقض ما ان تقاض فقض ما, إن إن ما أ ن تقاض إ ن م ا تقضي هذه ا ل ح ي ا ة الدنيا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 قيل قد أ ن ج ي ن ا ك م من عدوكم وواعدناكم جانب, الطور. وواعدناكم جانب الطور الايمن ونزلنا عليكم المن والسلوى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 فرجع موسى إ ل ى قومه غضبان أ س ف ا قال يا قوم أ ل م يعدكم ربكم وعدا حسنا افقال عليكم العهد ام اردتم ان يحل عليكم غضب من ربكم فاخلفتم موعدي قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكنا حملنا ولكنا حملنا اوزارا من زينه القوم فقذفناها فكذلك القى السامري ファーストの声が聞こ ل たら、あなたはあなたの声が聞َえَ ا あなたは ه なたの و إ 聞こえたら、あなたはあなたの声が聞こえたら、あなたはあなたの声が聞こえたら、あなたはあなたの ن َ聞こえたら、ا なたはあなたの声が聞こえたら、あなたはあなたの声が聞こえたら、あ ي たはあなたの声が聞こえたら、あなたはあなたの声が聞こえたら、あ و らかだ قال لهم هارون من قبل يا قوم إن ما فتنتم به وإن ربكم الرحمن وإن ربكم الرحمن فاتبعوني و اطيعوا امري قالوا لن オ ا ب ر ーエフィーナーエルジアエレイナーモーサーオレーニーエフェアソイ ا エムリオレーニ م エフェアソイタエムリオレーニーエ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 نحن أ ع ل م بما يقولون إ ذ يقول أ م ث ل ه م ط ر ي ق ة إ ن لبثتم إ ل ا يوما و ي س أ ل و ن ك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها ق ا ع ا صفصفا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 وَمَنْ ال وَهُوَ وَلَا وَكَذَلِكَ وَصَرَّفْنَا الْوَعِيدِ يَتَّقُونَ أَوْ يَعْمَلْ مِنَ مُؤْمِنٌ ظُلْمًا هَضْمًا مِنَ لَعَلَّهُمْ لَهُمْ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا يَخَافُ عَرَبِيًّا فِيهِ يُحْدِثُ الصَّالِحَاتِ فَلَا فَتَعَالَى اللَّهُ ذِكْرًا ا ل ْ ح َ ق さّ ولا تعجل ب ا ل ق ر آ ن من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا الى آ د م من قبل فنسي ولم نجد له عزما واذ قلنا ل ل م ل ا ئ ك ك تسجدوا ل آ د م فسجدوا إ ل ا إ ب ل ي س أ ب ا فقلنا يا آ د م إ ن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من ا ل ج ن ة فتشقى ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظما فيها ولا تضحى فوسوس إ ل ي ه الشيطان قال يا آ د م هل أ د ل ك على ش ج ر ة الخلد وملك لا يبلى ف أ ك ل ا منها فبدت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق ا ل ج ن ة و ع ص ا آ د م ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبط ا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فانما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى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 「かわいらしい」「かわいらし ه かわいらしい」「かわいらしい」「かわいらしい」 من القرون يمشون في مساكنهم إ ن في ذلك ل آ ي ا ت ل أ و ل ن ه ا ولولا ك ل م ة سبقت من ربك لكان لزاما و أ ج ل م س م ى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 وامر اهلك بالصلاه واصطبر عليها لا نسالك رزقا نحن نرزقك والعاقبه للتقوى وقالوا لولا ياتينا ب آ ي ه من ربه اولم تاتهم بينهما في الصحف الاولى 私たち ب 今日 لقالوا ربنا لولا أ ر س ل ت إ ل ي ن ا رسولا فنتبع آ ي ا ت ك من قبل أ ن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أ ص ح ا ب الصراط السوي ومن اهتدى